يا الجهل الذي ما امن لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كذهب بعضكم لبعض ألا كَلَّ حَرَّهُ إِلْقَاءُ كَدَهْرِ بَعْضٍ بِبَعْضٍ أَن تُحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنَّكُمْ لاَ تَشْعُرُونَ إن الذين يغذون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء فَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبُوا بِنَبَإٍ فَتَلَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يقيعكم في كثير من الأمر لعبتم ولكن الله حبد إليكم الإيمان وجينه في قلوبكم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله وعثما وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَسْتَقِيمَ ۚ فَإِن تَوَلَّيَتْ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقشقوا إن الله يحبه المقشقين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا بالله لعلكم ترحمون يا عزها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء العساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا سلم لهم ارى فتقم ولا تنابذوا بالانقاد ففسل اسم الفسوق بعد اليمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي روحوا احدكم ان ياكل لحماخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا فَمِنْهُمْ دَاوُدُ وَقَبَائِلُ وَجَعَلْنَا قُرُونًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَعَالِمَ اللَّهِ أَكْثَرُهُمْ كُفُورٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا مَا كُنَّا لِنُؤْمِنَ وَلَكِنْ تُؤْمِنُ إِسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ سُقُوبَ قُلُوبِهِمْ وَإِنْ تُطِعْ طَغَاةَ اللَّهِ رَسُولَهُ لَيُضِلَّنَّكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِإِنِّي كُنْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ مُنْزِلُ الشَّيَاطِينِ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمُوا قُلْ لَا تَمُنُّونَ عَلَيَّ إِذْ سَلَمْتُمْ بل الله يظن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله مصير بما تعملون